ده هو مفيش حد قاعد هنا ليه؟ هكلم نفسي بقول هكلم نفسي ها واحنا هو, هو ده بذنوبنا ده بذنوبنا ما هو ده بيحصل بذنوبنا هو إذا انصرف الناس وعنك فتاه نفسك الله مستني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 كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حمل مجيد أما بعد أيها الأخت الأحباب أسأل الله تبارك وتعالى يرزقنا يغزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا متقبلا هو لي ذلك والقادر عليه نستكمل ما بدأناه من التعليق على كتاب نور اليقين في سيرة سيد الموسلين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين وحديثنا الليلة عن غزوة حنين وسوف يطول حديثنا الليلة بإذن الله تبارك وتعالى وسنقسم هذا الدرس إلى درسين سنجعل الحديث على غزوة حنين أو عن غزوة حنين في درسين هذا الدرس والذي يليه إن شاء الله تبارك وتعالى فسوف نستعرض في هذا الدرس غزوة حنين بأكملها وبعد ذلك نتعرض إلى الدروس والفوائد والعظات والعبر والفوائد التربوية من هذه الغزوة في الدرس القادم إن شاء الله إن كتب الله عز وجل لنا الوقاء في الحقيقة تأملت كلام الشيخ الخضري في غزوة حنين فوجدت أن الذي جاء به الشيخ الخضري رحمه الله في هذه الغزوة إنما هو فيض من غير وقليل من كثير وإن هذا الاختصار أخل بقيمة هذه الغزوة إخلالا كبير من جهة من الجهة العقائدية ومن جهة الأحكام ومن الجهة الطرباوي فإن الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى اقتصر على بعض معالم الغزوة لم يتكلم عن الغزوة بالشكل المناسب لهذه الغزوة. وأهمية هذه الغزوة ترجع وتتطيح بذكرها في القرآن قال الله تبارك وتعالى ويوم حنيين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئاً وضاقت عليكم الأرض بما رحب ثم وليت مدبرين إلى آخر الآيات فذكر هذه الغزوة في القرآن الكريم يعطيك انتباه أن هذه الغزوة لها أهمية كبرى بل لها مكانة عظمى عند أهل الإسلام ولمكانتها ولشرفها ذكرت في القرآن الكريم فهذه الغزوة كانت تحتاج من الشيخ الخضري إلى مزيد بسط وإلى مزيد بيان فلذلك آثرت أن أجمع أو أن آتي بكل ما جمع في هذه الغزوة من الصحيح نستعرضه بعون الله وحوله ومني وطوله وتوفيقه حتى نستطيع أن نقف بعد ذلك على العضات والعبر والدروس والفوائد المستنبطة من هذه الغزوة بطريقة سهلة وسلسة، لأن كل واحد منا، بل كل واحد من أبناء هذه الأمة المباركة، أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، له في غزوة حنين درس. قد تكون كل الفوائد تلزم جماعة من الناس أو جماعات من الناس. لكن هناك فوائد بعينها لأشخاص بأعينهم غزوة حنين فيها فوائد شخصية فيها فوائد شخصية أنت عندما تقرأ غزوة حنين متبحرا دارساً ناظرا نظرة ثاقبة في هذه الغزوة في أحداثها وفي ما دار فيها وفي تصرفات النبي صلى الله عليه وسلم وفي تصرفات أصحابه وفي تصرفات الكافرين أو المشركين وفي ردود الأفعال التي دارت حول هذه الغزوة العظيمة المباركة علمت أن لك أنت فيها مأرب لابد أن يصلح قلبك بما في هذه الغزوة من عذات وعبر لا سيما مواقف أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذه الغزوة ذكر الله تبارك وتعالى في القرآن فقال الله عزوجل عنها ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليت مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لمتروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم. حنين هو واد إلى جنب ذي المجاز قريبا من الطائف وبينه وبين مكة بضعة عشر ميل. بينه وبين مكة بضعة عشر ميل. إذن حنين في المسافة ما بين مكة وما بين الإيه وما بين الطائف في المسافة التي بين مكة وبين الطائف. وحدثت هذه الغزوة كما قال أهل المغازي والسيار أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج لحنين لخمس خلون من شهر شوال هذا القول الأول وبه قال ابن إسحاق في المغازي وقد روي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وقال به أيضا عروة بن الزبير واختاره أحمد وابن جرير في تاريخه وقيل لليلتين بقية من رمضان هذا القول ليه؟ قول التاني لليلتين بقيتها من رمضان يعني 28 رمضان ماشي وجمع بعضهم بأن الخروج بدأ في أواخر رمضان وسار سادس شوال وكان وصوله إليها في عاشره وبه قال الواقدي يبقى جمع بين الأقوال كلها بأن البيض صلى الله عليه وسلم بدأ الاستعداد للخروج لغزو الحنين قبل نهاية رمضان بيومين وظل في مسيره صلى الله عليه وسلم إلى أن وصل في يوم العاشر أو يوم الثامن من شهر شوال إلى مكان المعركة المسمى بحني أما عن سبب هذه الغزوة فالصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم بمجموع الطرق التي جاءت عنهم تأتي قصة أو سبب هذه الغزوة كما جاء عن عبد الرحمن بن جابر عن أبيه جابر بن عبد الله وعمر بن شعيب والزهري وعبد الله بن أبي بكر ابن حزم وعبد الله بن المكرم ابن عبد الرحمن الثقفي كلهم يتحدثون عن حنين قالوا حين صار إليهم رسول صلى الله عليه وسلم إليه فبعضهم يحدث بما لا يحدث به البعض يعني بعض من ذكرنا يحدث بما لم يحدث به البعض يكمل بعضهم حديثه حديثا بعض وقد اجتمع حديثهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فرغ من فتح مكة طبعا نحن كلمنا عن فتح مكة لما فرغ من فتح مكة جمع له مالك ابن عوف النصري وهو من بني نصر وبني جشم وبني سعد بن بكر وأوزاعا من بني هلال جمع له مالك ابن عوف يعني أعد له مالك ابن عوف جمع مين بقاه جمع بني نصر لهم قومه وبني جش وبني سعد بن بكر وأوزاعا من بني هلال أوزاع يعني, يعني أشخاص معدودين من بني هلال وهم قليلون وناسا من بني عمر بن عامر وعوف بن عامر وأوعبت معه ثقيف يعني أرسلت معه ثقيف بعضا من أبنائها وَبَنُوا مَالِكُ ثُمَّ سَارَ بِهِمْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يبقى إذن هذه الغزوة تشبي غزوة إيه؟ هذه الغزوة تشبي غزوة إيه؟ تشبي غزوة الأحزاب تشبي غزوة الأحزاب لأن قبائل وبطوم من العرب كلها اجتمعت على حرب النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بل إن عوف بن مالك ساق معه الأموال والنساء والأبناء ساق معه الاموال والنساء والابناء فلما سمع فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث برجل يسمى عبد الله بن ابي حضره الاسلمي ارسل النبي صلى الله عليه وسلم عينا له يسمى عبد الله بن ابي حضره الاسلمي فقال له صلى الله عليه وسلم اذهب فادخل في القوم حتى تعلم لنا من علمهم يقول لنا خبر هؤلاء فدخل فيهم فمكث فيهم يوما أو اثنين ثم أت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بخبر القوم فقال صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب ألا تسمع ما يقول ابن أبي حضرت؟ فقال عمر يا رسول الله كذب ليه؟ كأن ابن أبي حضرت لما حك النبي صلى الله عليه وسلم استشعر عمر ابن أبي حضر إن إن أن ابن أبي حضرت يهول المسألة يهول المسألة على من؟ على النبي صلى الله عليه وسلم يعني لما النبي صلى الله عليه وسلم يسمع أن بني نصر وبني جشم وبني سعد بن بكر وأوزاعا من بني هلال وبني عمر بن عامر وبني عوف بن عامر وأوعابا من ثقيف والأحناف فظن عمر أن ابن أبي حضرت يهول من إيه؟ يهول من المسألة فقال له عمر رضي الله عنه كذب فقال ابن أبي حضرت ردا على عمر والله لئن كذبتني يا عمر لربما كذبت بالحق من أدب هذا الصحابي يرد عمر لئن كذبتني والله لقد كذبت بالإيه بالحق فقال صلى الله عليه وسلم ألا تسمع يا رسول الله عمر يقول ألا تسمع يا رسول الله ما يقول ابن أبي حضرة لأن كلامه كان كلام إيه يقول له لئن كذبتني فلو ربما كذبت بالحق قوله فلو ربما كذبت بالحق أضعف من إيه يعني لم أقول لك أي مثال مثلا أقول لك إيه طيب طب لو مش مصدقني ابقى روح شوف ها ممكن هذه الكلمة تضعف ما ما ما ما أتيك أنا بيب أنا به بالأيه من الخبر يعني لو مش مسددني خلاص حر خد بالك فربما يضعف هذا من من شأن الأئم من شأن الخبر فقال صلى الله عليه وسلم قد كنت يا عمر ضالا فهداك الله يعني لا تلمه لأن عمر كان يقلل من قيمة كلامه لأن ابن أبي حضرت كان كافرا ثم أسلم فخشي عمر أن يكون أفر الكفر في نفسي أن وهو إن شان إيه من شأن الكفار فقال قد كنت يا عمر ضالا فهداك الله يعني لا تنسى آه هذه النعمة فهو صادق مثل ما أنت إيه صاد ثم بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى صفوان بن أمية وصفوان بن أمية كان من مشرك قريش فسأله أبض عنده قرابة مائة درع حتى يصلحه للنبي صلى الله عليه وسلم ويعطيه إياه أو يعطيها إياه حتى يتجهز بين النبي صلى الله عليه وسلم إلى غزوة إيه؟ إلى غزوة حنين. فقال له صفوان بن أمية أغصباً يا محمد؟ لأن طبعاً النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة، فصار قائداً ورائداً لإيه؟ لمكة. فصفوان بن أمية ظن أن النبي صلى الله عليه وسلم سيأخذ منه هذه الدروع إيه؟ غصب. فقال أخص غصب يا محمد؟ قال لا بل عارية مضمونة نؤديها عليك إن شاء الله يبقى إذن هذا درس أصلا سنستفيده إن شاء الله عز وجل في الدروس المستفادة قال بل عارية مضمونة نؤديها إليك إن شاء الله ثم خرج الرسول صلى الله عليه وسلم سائرا. ابن إسحاق قال إن مالك بن عوف أقبل فيما معه ممن جمع من قبائل قيس وثقيف وأحضر معه رجل من المشركين كان يسمى دريد ابن الصم هذا الرجل كان له كلام عجيب لأنه كان شيخا كبيرا طاعنا في السن وكان عنده خبرة بالعرب وأيام العرب وكان له خبرة بالحرب والقتال وكان له معرفة بالأماكن بل كما يقال كان له خبرة بالجغرافيا العسكرية. وهذا سيظهر من كلامه عندما سنذكره كان له خبرة بالجغرافيا العسكرية أو بالمواطن الاستراتيجية كيف يدير حرب على الرغم أنه رجل جاوز الثمانين أو شارف على التسعين فجاء به عوف بن مالك في شجار له الشجار زي الهودج عارف الهودج لتاتبين النساء لكن الهودج مغلق ولكن هذا الشجار ليس إيه مغلقا مفتوح يعني قعد عليه والرجال يحملوه أو تحملوا لايه الإبل أو البعير حتى نزل بأوطاس أوطاس ده مكان فقال دريد حين نزلوا بأوطاس طبعا هو كان قد عمي فسمع رغاء البعير ونهيق الحمير ويعار الشاء وبكاء الصغير إذن هذا الرجل يستدل على ما حوله بالإيه بالسمع فقال بأي واد أنتم قالوا بأوطاس باله قال نعم مجال الخيل لا حزن ضرس ولا سهل دهس يعني لا حزن يعني لا خوف ولا يعني شديد الأرض ليس بشديدة ضرس وهو الأماكن الخشنة أماكن الأرض إيه الخشنة التي تتعب إيه تتعب الخيل وتتعب الفرسان ولا سهل دهس يعني ليس بالمكان اللين الذي تغوص فيه أقدام الإيه أقدام الخيول أو البع... البعير ثم قال ما لي أسمع رغاء البعير ونهيق الحمير ويعار الشائي فقالوا ساق مالك مع الناس أموالهم وذراريهم ونساءهم طب التصرف دا كانت تصرف من مين؟ من مالك بن عوف لم يرجع فيه إلى ضريد بن الصمة فقال أين مالك؟ هتهولي فدعي مالك فقال مالك يا مالك؟ إنك قد أصبحت رئيس قومك أنت فيك إيه؟ أنت دلوقتي بقيت إيه؟ رئيس قومك وإن كان هذا وإن هذا اليوم كائن له ما بعده من الأيام اليوم النهاردة اللي هو الحرب دي له ما بعده من من الأيام يعني هذا يوم سيسجله التاريخ إذن لابد أن يكون مالك بن عوف على قدر هذه الإيه؟ على قدر هذه المسؤولية فما دعاك يا مالك إلى أن تسوق معك الناس بأموالهم وأبنائهم ونسائهم فقال له مالك أردت أن أجعل خلف كل رجل منهم أهله وماله ليقاتل عنهم قال فأنقض به يعني ذمه وزجره زجرا شديدا اللي هو دريد وقال يا راعي ضأم يعني أنت مش قائد أمه إنما أنت إيه؟ ده أنت راعي معيز أنت يا راعي ضعم أنت مش والله هل يرد وجه المنهزم شيء إنها إن كانت كذلك لم ينفعك إلا رجل بسيفه ورمحه وإن كانت عليك فوض فوضحت في أهلك ومالك يعني إن كانت الحرب لن ينفعك في هذه الحرب إلا إيه؟ رجل بالسيف والرمح وإن كانت عليك فضحت في أهلك ومالك ليلى سيسبى سيسب النساء وتأخذ وسيسب الأطفال وستأخذ الأموال فكانت لك سبب عند العرب ارفع الأموال والنساء والذرار إلى علياء قومهم وممتنع بلادهم شوف كلامه ذكاؤه رجعهم فين ورفوه ليه حتى لا يستطيل حتى لا يستطيع أحد الوصول إيه إلىين ثم قال دريد وما فعلت كعب وكلاب دول من حلفاء هؤلاء الذين خرجوا للقتال النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا لم يحضرها منهم أحد يعني لم يحضر هذه الغزوة منهم أحد قال غاب الحد والجد لو كان يوم علاء ورفعة لم تغب, لم تغب عنه كعب وكلاب ولو جدت لو فعلتم ما فعلت كعب وكلاب فمن حضرها مين اللي جه؟ قالوا عمر بن عامر وعوف بن عامر قال ذاك الجذعان الجذعان يعني العيال الا دول اللي هم ما لازم يعني ذاك الجذعان لا يضران ولا ينفعان يعني دول ها لا يضران ولا ينفعان فكره مالك أن يكون لدريد فيه راي فطبعا مالك خاف لا يجي كلام على الدور على مين فيه الكلام على مالك فقالك انك انك قد كبرت وكبر علمك علمك والله لا تطيعنا يا معشر هوازان أو لا أتكثن على هذا السيف حتى يخرج من ظهري. يعني أنا عمليه؟ يعني هنتحر يعني هقتل نفسي بقى فأنتوا إيه تقابلوا إيه؟ تقابلوا المصير المحتوم. فقالوا قد أطعنك. ثم قال مالك للناس إذا رأيتموهم، ودي كانت الخطة وللأسف نجحت هذه الخطة. إذا رأيتموهم يعني المسلمين، فكسروا جفان سيوفكم الجفان اللي هو بيضع فيه إيه؟ السيف يعني معناه أن السيف ليس له رجعة ليس له فكسروا جفان سيوفكم ثم شدوا عليهم شدة رجل واحد تعال يحدث عندنا إيه التصور المعركة في المقابل من حديث صفوان بن أمية أن النبي صلى الله عليه وسلم استعار منه أذرعا يوم حني فقال أغصبا يا محمد قال لا بل عارية مضمونة ثم حدث في هذه الغزوة أمر ما وهو دخول بعض الجواسيس إلى صفوف المسلمين. يعني كما أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل ابن أبي حضرت في صفوف القوم، فإن القوم أرسلوا في صفوف المسلمين إيه؟ جواسيس. وهذه يعني سمة الحروب، سمة الحروب. كل الحو... كل العالم كل أنظمة المخابرات العالمية. لها في كل البلدان عملاء حتى البلدان التي ليس لهم التي ليس بينهم وبينها حرب يعني لا تتعجب أبدا إن تعلم مثلا إن مصر لها في كل دول العالم رجال من الرجال المخابرات بيجمعوا معلومات ويأتوا بها إلى مصر حتى لو كانت هذه البلاد ليس بينها وبين مصر حروب وكذلك سائر بلدان العالم لها في كل دولة رجال يأتون بأخبار هذه البلاد ليه لأني هم يحسبون حسابات كل دولة تحسب لها إيه حسابات فمن حديث حليف سلمة ابن الأكوة رضي الله عنه وأرضاه يقول غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم هوزان فبينما نحن نتضحى مع رسول صلى الله عليه وسلم نتضحى كانت العرب يأكلون وجبة بعد اللي أنت عارف وجبة الفطار مثلا إحنا بنفطر الساعة كام أو الفطور مفطر الساعة كام هم يأكلوا وسلا وقبة كده عشر احداشر كده كانت تسمى لإيه الضحوية فكنا ما يعني نأكل مع نبي صلى الله عليه وسلم أكل سريع كده إذ جاء رجل على جمل أحمر فأناخه ثم انتزع طلقا من حقبه فقيل به الجمل الطلق اللي هو ما يقيد به لإيه الجمل ربط به الجمل ثم تقدم يتغذى مع القوم فجعل ينظر وفينا ضعف ورقة في الظهر طبعا عينه إيه شغل إيه الرضار عمالي يصور وسلم ابن الأكوع يقول وفينا ضعف ورقة في الظهر يعني ليس عندنا من الظهور التي مركبها الشيء الكثير وبعضنا مشاه إذ خرج بعد ما رأى هذا المنظر يشتد بعد ما كان كده من غير ما يتكلم السحب وبدأ إيه يشتد فأتى جمله فأطلق قيده ثم أناخه وقعد عليه فأثاره فاشتد به الجمل يقول فاتبعه رجل على ناقة ورقاء ناقة ورقاء الخفيفة شوية يعني قال سلمة وخرجت أشتد أنا لما لقيت واحد طلع وراء خرجت أشتد فكنت, فكنت عند ورك الناقة عند ورك الناقة ثم تقدمت حتى كنت حتى كنت عند ورك الجمل يقول ثم تقدمت حتى أخذت بخطام الجمل الذي ركبه هذا الرجل ماشي فأنخته فلما وضع ركبتيه في الأرض اخترطت سيفي فضربت رأس الرجل فندر ثم جئت بالجمل أقوده, أقوده عليه رحله وسلاحه فاستقبلني النبي صلى الله عليه وسلم والناس معه فقال من قتل الرجل قال ابن الأكوع ابن الأكوع يعني من الآتلوا ما قالش سلمة لأن خشى أن يقول أنا فقال ابن الأكوع عشان تعرف دي فائدة أن الإنسان لا يقول أنا حتى خشي أن يقع في نفسه شيء من قولي أنا فقال إيه؟ من قتله قال ابن الأكوع فقال له سلبه أجمع ابن الأكوع له سلبه أجمع ده يعني النبي صلى الله عليه وسلم أهدى لابن الأكوع إيه؟ ما كان مع هذا الرجل من إيه؟ من سلب إذا هذا يبين لك إن المشركين كانوا يخططون لقتال المسلمين ويعدون العدة ويرسلون العيون. ففي خضم هذه الأحداث تأتي البشرة من النبي صلى الله عليه وسلم. ففي حديث سهيل بن الحنظلي رضي الله عنه وأرضاه يقول أنهم لما ساروا مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين فأطنبوا السير يعني بطأ السير حتى كانت عشية. فحضرت الصلاة عند رضي صلى الله عليه وسلم فجاء رجل فارس فقال يا رسول الله إني انطلقت بين أيديكم حتى طلعت جبل كذا وكذا فإذا أنا بهوزان على بكرة أبيهم بضعنهم ونعمهم وشائهم اجتمعوا إلى حنين فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال لأصحابه هذه غنيمة المسلمين غدا إن شاء الله يبقى دي بشارة من مين؟ بشارة من الناس بالفتح أو بشارة من الناس بالنصر ثم قال من يحرسنا الليله فقال أنس ابن أبي مرثد الغنوي انا يا رسول الله أنس ابن أبي مرثد الغنوي ده يعني لما قرات موقف مرس... انس ده يعني سبحان الله احنا في في اصحاب في صحابه احنا ما نعرفهمش ما بنسمعش اسمهم كتير لكن سبحان الله أحببت هذا الرجل لهذا الموقف النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يحرسنا الليله قال انا يا رسول الله قال صلى الله عليه وسلم فركب يقول فركب فرسا له فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما فقال نبي صلى الله عليه وسلم استقبل هذا الشعر حتى تكون في أعلاه ولا نغرن ولا نغرن دك يعني لا نؤتى من قبلك اتبه اوعيه نؤتى من قبلك يقول فلما أصبحنا خرج الرسول صلى الله عليه وسلم إلى مصلاه فركع ركعتين ثم قال هل أحسستم فارسكم يعني حد سمع الفارس بتاعنا بالليل نده الحاجة يعني إدّ إشارة قالوا يا رسول الله ما أحسسناه يعني ما فيش حاجة يعني قال فثوب بالصلاة، فجعل صلى الله عليه وسلم يصلي وهو يلتفت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي طبعاً الالتفات البعض هيقول إزاي نبي صلى الله عليه وسلم يلتفت في الصلاة؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم في حالة حرب فالالتفات في هذه الحالة ماذون فيه، ليه؟ لأنه في حالة حرب يخشى أن العدو فكان النبي صلى الله عليه وسلم يلتفت إلى الشعب حتى إذا قضى صلاته سلم فقال أبشر قد جاء فارسكم قد جاء فارسكم يقول فجعلنا ننظر إلى الشجرة في الشعب فإذا هو قد جاء حتى وقف على النبي صلى الله عليه وسلم فسلم فقال إن انطلقت حتى كنت في أعلى هذا الشعب حيث أمرني رسول صلى الله عليه وسلم فلما أصبحت طلعت بين الشعبين كليهما فنظرت فلم أرى أحدا فقال له صلى الله عليه وسلم هل نزلت الليلة؟ قال لا إلا مصليا أو قاضيا حاجتي يعني انت سبت مكانك لأنه سبت خشي أن يكون دخل إيه؟ دخل بعض الفرسان من العدو إلى أرض, إيه؟ إلى أرض قريبة من أرض المسلمين قال هل تركت مكانك هل تركت الغادرت مكانك قال لا إلا مصليا أو قاضيا لحجتي صادق مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم قد أوجبت لك فلا عليك ألا تعمل بعضه قد أوجبك لك لياله الجنة أو الشهادة إنه هو معناه إنه في الآخرة ليه الجنة المفاجأة الهزيمة قصة الهزيمة كيف جاءت الهزيمة في حنين؟ حنين نصر ليس بهزيم لكن حدث في هزيم حنين هناين اختلطت فيها اختلط فيها النصر بالهزيم لكن بديء بالهزيمة وختمة بالايه بالنص بالهزيمة وختمة بالنص وبدء بالهزيمة لعلة أرادها الله تبارك وتعالى وختمة بالنص أيضا لعلة أرادها الله تبارك وتعالى ففي حديث أنس رضي الله عنه قال لم اجتمع يوم حنين أهل مكة وأهل المدينة وأعجبه وأعجبه وأعجبتهم كثرتهم قال القوم اليوم والله ما نقاتل حين اجتمعنا وقالوا ما نقاتل اليوم من قلة ولن نغلب اليوم من قلة خلاص نحن النهاردة ده أهل مكة وأهل المدينة يعني المهاجرين والأنصار ومن كانوا من أهل مكة لن نغزم اليوم إيه من قلة ففي حديث جابر رضي الله عنه قال لما استقبلنا وادي حنين قال انحضرنا في واد من أودية تهامة أجوف حطوط إنما ننحدر فيه حدارة يعني نزلين في إيه؟ بسرعة قال وفي عماية الصباح وقد كان القوم قد كمنوا لنا في شعابه هم نزلين كده إيه؟ نزلين من عالي النازل خلي بالك انتبه لكنك تتخيل في جبل كده على اليمين في جبل على إيه؟ على الشمال والوادي تنزل للوادي إيه؟ تنزل للوادي بمنحدر كده تنزل للوادي بمنحدر، والقوم قد كمنوا للصحابة فين؟ في الشعاب بحيث أنهما ساعة ما ينزلوا ها؟ لا، هو ينتظر لحد لما ينزل آخذ جندي من المسلمين في الوادي فيبدأ التراشق بالإيه؟ من فوق، الضرب من فوق لما يجي يطلع الطلوع صار بالنسبة له إيه؟ صعب هو النزول سهل، لكن الطلوع صعب يقول وفي عناية الصبحي يعني الظلم أي الظلم يعني جزء من الظلام الليل, الليل وقد كان القوم كمنوا لنا في شعابه وفي أجنابه وفي مضايقه قد جمعوا وتهيأوا وأعدوا فوالله ما رع ما راعنا ونحن ممحطون إلا الكتائب يعني إحنا ما انتبهناش ولا فزعنا إلا الكتائب قد شدت علينا شدت رجل واحد فكالكلم قلت لك فولي الدرس هو عوف بن مالك قال لهم ما إكسروا إيه اكسروا جفون الأسياف وشدوا عليهم ما شدت رجل واحد خلاص هم نفذوا الخطة إيه بحذفه يقول وأنهزم الناس راجعين فاستمروا لا يلوي أحد منهم على أحد يقول وأن حاز صلى الله عليه وسلم ذات اليمين وأخذ ينادي إلي أيها الناس هلم إلي أيها الناس أنا رسول الله، أنا محمد بن عبد الله. هلُم إلي يا أيها الناس؟ قال فلا شيء. ما فيش حد أصلاً سامي حاجة. ليه السهام نزل؟ لكنك تتخيل كده، تخيل المنظر الضرب والسهام نزل عيون من كل مكان. ونزل صلى الله عليه وسلم ينادي يا أيها الناس، إلي يا أيها الناس. بس هم فين؟ كل واحد بيحاول إيه؟ يتق السهام وكله عايز إيه؟ عايز يرجع وراء، عايز يبتعد عن موطن الضرب. يقول احتملت الإبر بعضها بعضاً. حتى أن الإبل دست بعضها على إيه؟ على بعض فانطلق الناس إلا أن مع رسوله صلى الله عليه وسلم رهطاً من المهاجرين والأنصار الرهط يعني كم واحد؟ من ثلاثة العشرة رهط يعني أو من ثلاثة التسعة ده يسمى إيه؟ رهط من المهاجرين والأنصار وأهل بيته غير كثير يقول وفي من ثبت معه صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر أبو بكر وعمر وعباس وأبو سفيان وآسف أبو بكر وعمر ومن أهل بيته علي بن أبي طالب رضي الله عنه والعباس بن عبد المطلب وابنه الفضل بن عباس وأبو سفيان بن الحارث وربيعة بن الحارث وأيمن ابن عبيد أيمن ابن عبيد ده أخو النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو ابن أم أيمن أيمن ابن أم عبيد وهو ابن أم, وهو ابن أم أيمن وأسامة بن زيد قال ورجل منها وزان على جمل له أحمر في يده راية سوداء اللي هو للمشركين له راية سوداء في رأس رمح طويل أمام الناس وهيزال خلفه فإذا أدرك طعن به برمحة معاه إيه الرأي بتاعتهم بس معاه الرأي على إيه على رمح كلما أدرك رجلا من المسلمين طعنه به بهذا الرمح إذا فاته الناس رفعه لمن وراءه فاتبعوه يعني إذا قدامهم واحد إيه يفتح إيه يفتح الطريق يقول وقال ابن إسحاق وحدثني عاصم ابن عمرو ابن قتادة عن عبد الرحمن بن جابر عن أبيه قال بينما ذلك الرجل شبه الصحابة فكر الزاد بينما ذلك الرجل منها وزان صاحب الرأي على جمله على جمله يصنع ما يصنع إذ هوى له علي بن أبي طالب الفارس المغوار ورجل من الأنصار يري دانه قال فيأتيه علي من خلفه فضرب عرقوب الجمل سيدنا علي بن أبي طالب، مهم لازم ين... لازم لازم يخلصوا عليه، خلصوا عليه إزاي؟ ضرب علي بن أبي طالب عُر علي بن أبي طالب عرقوب الجمل، طبعاً بذلك الجمل إيه؟ ينزل منين؟ ينزل من خلف، يقول فوقع على عجزه، الجمل وقع على إيه؟ على عجزه اللي مؤخرة الإيه؟ مؤخرة الجمل. ووثب الأنصاري على الرجل فضربه ضربة أطّن قدمه يعني قطع بها إيه؟ قطع بها قدمه. بنصف ساقه فانعجف يعني ما لو عن رحله واجتلد الناس فوالله ما رجعت راجعة الناس من هزيمتهم حتى وجد وجد الأسرى مكتفين بين يدي يا رسول صلى الله عليه وسلم خلي بالك ده كل ده بدأ بايه؟ بكم واحد؟ تسعة تسعة طبعا لما تعرف أن جيش حنين كان ما يقرب من ستة ألاف الجيش اللي كان داخل المساء صلى الله عليه في حنين ما يقرب من ستة ألاف طيب، من هم ثابتون مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ ففي حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال وقد جاء رجل فقال يا أبا عمارة بيسأل البراء بن عازب أتوليت يوم حنين؟ قال أما, أما أنا فأشهد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يول لكن عجل سرعان القوم شوف أدب الصحابة في وصف في, في وصف إخوانهم حتى عشان هو ما يطلعش حتى إخوانه ها؟ لا يبرز أخطائهم بالشكل الفج. كلام ده احنا لازم نتربع عليه المعاني دي. يقول أما الناس عجل سرعان القوم فرشقتهم هوازان. رشقتهم وضربتهم إيه بالنبال. وأبو سف وأبو سفيان أخذ برأس رغلة النبي صلى الله عليه وسلم البيضاء ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب. هلموا إلي أيها الناس أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب. كل ده ليه؟ حتى يرسخ في نفوس الناس أنه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قائم حي يجاهد يدافع عن هذا الدين فيلتف حوله الناس. يقول وقد سأله رجل أفرارتم على الرسول صلى الله عليه يوم حنين؟ قال لكن الرسول الله لم يفر. وكانت هوازن رماه يعني محترفين في الـ في الرمي وأن لما حملنا عليهم إنكشفوا فأكببنا الغمائم. آسف فأكببنا على الغنائم يعني بعض الصحابة نكبع على على الغنائم فاستقبلنا, بس أو فاستقبلنا بسها لا حقوم بالإيه أول ما الصحابة بعض الصحابة لما شاف الغنائم اللي هي غنائم حنين طبعا احنا قلنا عوف ابن مالك جاب إيه الذراري والنساء والأموال فالصحابة هم دول استخبوا فين في الشعاب فأصبح الغار ظهر قدام الصحابة إيه الغنائم فظنوا أن الغنائم إيه موجود. فاستقبلوا غنائم ونسل إيه؟ نسل حرب. فكان من هنا سر الهزيم. يقول فاستقبلنا بالسهام ولقد رأيت رسول صلى الله عليه وسلم على بغلته البيضاء. وإن أبا سفيان يأخذ بزمامها ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في الناس أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب هلمة إلي أيها الناس. و حديث ابن عمر رضي الله عنه يقول لقد رأيتنا يوم حنين وإن الفئتين لموليتين وما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مئة رجل يبقى إذا كنا بنقول سبت مع كم تسعة التسعة زادوا بقوا كام؟ بقوا في حديث أنا صلى الله عنه وسلم يقول افتتحنا مكة ثم إننا غزونا حنينا فجل المشركون بأحسن صفوف الرأي قال فصفة الخيل ثم صفت المقاتلة ثم صفة النساء من وراء ذلك ثم صفت الغنم ثم صفت النعم قال ونحن بشر كثير بلغنا ستة ألاف وعلى مجنبة خيلنا خالد بن الوليد رضي الله عنه وارضاه فجعلت خيلنا تلوي خلف ظهورنا فلم نلبث أن انكشف خيلنا وفرت الأعراب ومن نعلم من الناس يبقى الموقف صالح خطير الأعراب تولوا وبدأ يحصل انكشاف في, في ظهور المشركين يقول فنادى صلى الله عليه وسلم يا للمهاجرين يا للأنصار قال أنس وهذا حديث عمية حديث عمية يعني أعمامي أعمامي أنا الله حضر الحرب حدثوني به يعني اللي أنا بحكولك ده حديث مين أعمامي اللي حدثوني به قال فقلنا لبيك يا رسول الله قال فتقدم صلى الله عليه وسلم قال فأيم الله ما أتيناهم حتى هزمهم الله قال فقبضنا ذاك المال ثم انطلقنا إلى الطائف في فحاصرناهم أربعين ليلة ثم رجعنا إلى مكة فنزلنا قال فجعل صلى الله عليه وسلم يعطي الرجل المئة من الإبل طبعا ده حديث فيه اختصار شوف حديث ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه قال كنت مع نبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين فولى الناس وثبت معه ثمانون يبقى احنا دلوقتي قلنا تسعة ها و100 وايه و طبعا احنا هنجمع بين الاقوال دي كلها ان كل صحابي روى بما ايه راى بما رأى كل صحابي راى روى بما رأى لان الحرب اثناء الحرب الاحداث سريعة ولا بطيئه ده السريعة فأنا أروح في موقف أشوف العدد حوالي 80 أنصرف عن الموقف يجي واحد تاني شوف العدد الصحابة زادوا شوفوا مئة واحد راح الموقف من الأول شاف الموجودين كم؟ تسعة إذن لحن لا نشكك في هذه الروايات ولا نطعن فيه نقول يقول عبد الله بن مسعود فولى الناس وثبت معه ثمانون من المهاجرين والأنصار فنكصنا على أقدامنا نحوا من ثمانين قدم ولم نولهم الدبر وهم الذين أنزل الله عز وجل عليهم السكينة ها صدر الآيات حد فكر الآيات ويوم حنين إذا أعجبتكم إيه فلم تغني عنكم من الله إيه بيئة الآيات ثم أنزل الله إيه سكينته على مين هم دل بعض يعني إيه السكينة دي نزلت على مجموعة ما بين ثمانين وبين إيه 100. هذه المجموعة كانت سبب في نصر في نصر المسلمين وتحويل الهزيمة إلى نصر يقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلته يمضي قضما فحارت به بغلته فمال عن السرج فقلت ارتفع رفعك الله فقالنا ناولني كفا من طراد خلي بالك لأن المسألة هذه مهمة الله عليه الى عبد الله عبدالله مسعود إيه؟ ناولني كفاً من تراب فناولته كفاً من تراب ثم رمى بها في وجوه القوم فقال صلى الله عليه وسلم شاهد الوجوه قال صلى الله عليه وسلم شاهد الوجوه ثم قال صلى الله عليه وسلم أين المهاجرون والأنصار قلتهم أولئك يا رسول الله قال اهتب بهم فهتف بهم فجاءوا وسيوفهم بأيمانهم كأنها الشهب أنت عارف عليك أنها شهب ده بشوف الشهاب اللي في السماء ها بتلمع بتبرق ده معناه ان هم جايين ايه مستعدين للقتال كأنها الشهب طبعا الحافظ ابن حجر جامع الكلام اللي قلته لكم يعني ما بين 8 وتسعة 9 و80 و مفيش داعي لاعاده سيدنا العباس بن عبد المطلب يقول شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم في يوم حنين فلزمت أنا وأبو سفيان ابن الحارث ابن عبد المطلب النبي صلى الله عليه وسلم فان مفارقه والنبي صلى الله عليه وسلم على بغلة بيضاء أهداها له رجل يقال له فروة ابن نفاثة الجذمي فلما التقى المسلمون والكفار ولل مدبرين فطفق النبي صلى الله عليه وسلم يركض ببغلته قبل الكفار كان صلى الله عليه وسلم أشجع الناس وفي حديث علي رضي الله عنه كنا إذا حمى الوطيص احتمينا برسوله وسلم لكنك تتخيل الصحابة بيرجعوا الوراء ونبي صلى الله عليه وسلم بيتقدم لأدام ده معنى إيه؟ قوة النبي صلى الله عليه وسلم وشجاعته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وهو يتقدم والناس إيه؟ يتأخرون قال العباس وأنا آخذ بلجام بغلة النبي صلى الله عليه وسلم أكفها إرادة ألا تسرع خايف أن هي تدخل فين؟ تدخل في وسط الناس طبعا لك إنك تتخيل بغلة تدخل في الحرب حرب فيها خيول وجمال أسرع من البغلة ومع ذلك يدخل النبي صلى الله عليه وسلم بغلة ببغلة ده معنى إيه؟ قوة وثبات النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول أبو سفيان أخي بركاب الرسول صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله أي عباس نادي أصحاب السمرة أو أصحاب الشجرة ندلهم يقول فقال العباس وكان رجلا صيئا فقلت بأعلى صوتي يا أصحاب السمرة أو قلت يا أصحاب الشجرة أصحاب الشجرة لما مين أهل بيعة إيه أهل بيعة الرضوان ها؟ لقد رضي الله عن المؤمنين إيه؟ إذ يبيعونك إيه؟ تحت الشجرة هؤلاء الذين رضي الله عنهم ينادي عليهم العباس رضي الله عنه ورضاه يقول فوالله أن عطفتهم حين سمعوا صوتي عطف البقر على أولادها فقالوا يا لبيك يا لبيك قال فاقتتلوا والكفار والدعوة في الأنصار يقولون يا معشر الأنصار يا معشر الأنصار ثم قصرت الدعوة على الحارث بن الخزرج فقالوا يا بن الحارث بن الخزرج يا بن الحارث بن الخزرج فنظر النبي صلى الله عليه وسلمه على بغلته كالمتطاول يقول إلى قتالهم الآن حمي, الآن حمي الوطيس الآن حمي الوطيس الآن حمي الوطيس ثم أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بمرتين يبأ حصيات فرما بهن في وجوه القوم فقال انهزموا ورب محمد قال فذهبت أنظر فإذا القتال على هيئته فيما أرى فوالله ما هو إلا الرماهم بحصياته صلى الله عليه وسلم فما زلت أرى حدهم كليلا وأمرهم مدبرا ليه؟ أخبر إنها إيه؟ هزيمة انهزموا رب محمد فانهزموا بفضل الله تبارك وتعالى طبعا الإمام النووي علق تعليق أكثر من رائح صراحة أخوانا أنا الغزوة دي أنا لما قرأت ال الغزو وما فيها من معاني قلت لا مش هينفع لازم لازم على الأقل لازم على الأقل نعرف الغزو وبعد كده نتكلم في الدروس والعبارات والعبار فضلينا وقت إيه لسه فضلنا فضلنا حل العشر دق طيب طبعا إحنا بنحكي دخول النبي صلى الله عليه وسلم في المعركة وهو يرمي القوم ويقول إن هزموا رب محمد الآن حمي الوطيس إذا المعركة على إيه؟ على أشدها يقول جابر بن عبد الله رضي الله عنه وارضاه قال صلى الله عليه وسلم يوم حنين الآن حمي الوطيس هزموا ورب الكعبة هزموا ورب الكعبة ورمى صلى الله عليه وسلم القوم بالحصيات التي كنا في يده صلى الله عليه وسلم يقول يزيد بن عامر أسوأي كنا عند انكشافه وانكشاف المسلمون يوم حنين فتبعهم الكفار أخذ النبي صلى الله عليه وسلم قبضة من الأرض فرما بها وقال ارجعوا شاهة الوجوه فما من أحد يلقى أخاه إلا وهو يشكو القذى ويمسح عينيه وفي حديث سلمة رضي الله عنه وأرضاه غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم حنينا فلما وجهنا العدو فأعلوا ثنية فاستقبل رجل من العدو فأرميه بسهم وتوارى عني فما ضريت ما صنع يقول ثم نظرت إلى القوم فإذا هم قد طلعوا من ثنية أخرى فالتقوا مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فولى صحابة النبي صلى الله عليه وسلم فأرجع, فأرجع منهزما فأرجع فأرجع من وعلي بردتان مؤتزرا بإحداهما مرتديا الأخرى قال فاستطلق إزالي فجمعته جمعا ومررت على النبي صلى الله عليه وسلم منهزما وهو على بغلته الشهباء فقال صلى الله عليه وسلم لقد رأى ابن الأكوع فزعا يعني سلم ابن الأكوع ما يرجعش لما يكون شاف إيه فزع خلاص لأنه ده هو من أشجع الصحابة من أشجع الصحاب يقول فلما غشوا رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل عن البغلة وقبض قبضة من الأرض فقال شاهت الوجوه فما خلق الله منهم إنسانا إلا ملأ عينه تراب بتلك القبضة فولوا مدبرين فهزمهم الله وقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم غنائمهم على المسلمين طبعا الرعب الذي ألقاه الله تبارك وتعالى على المشركين بسبب هذه الحصيات التي ألقاها النبي صلى الله عليه وسلم على هؤلاء الكفار كان شديد كما يذكر أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ففي حديث يزيد بن عامر أسوأي قال كنت شهدت حنينا مع النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو السائف فسألناه عن الرعب الذي ألقاه الله عز وجل في قلوبه يا أم قال كيف كان فأخذ حصاة فرما بها طسطا فطن أنت عرف ما كنت حاجة المياه كده تعمل صوت فطن قال كنا نجل في أجوافنا مثل هذا إيش صوت الجرس أما صوت جرس كده يجي يجي في صدرك كده يقول كنا نسمع مثل هذا إيه في أجوافنا ومع ذلك حتى نتعلم درس جديد نتعلمه من النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال رجل للبراء أكنتم وليتم يوم حنيم يا أبا عمارة قال أشهد على نبي الله ما ولّى لكن انطلقا لكنه انطلق وحسر إلى هذا الحي من هوازان وهم قوم الرما فرموه برشق النب كأنه رجل من جرات فانكشفوا فأقبل صلى الله عليه وسلم وأبو سفيان بن الحارث يقول بغلته نفس كلامين حالناه ودعا واستنصر وهو يقول أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب يبقى النبي صلى الله عليه وسلم قبل ما يقولهم أنا النبي لا كذب عمله دعا واستنصر يبقى طلب المدد منين؟ من الله تبارك وتعالى. يقول اللهم نزل نصرك. اللهم نزل نصرك. قال البراء كنا والله إذا إذا حمر البأس نتقي به. وإن الشجاع منا ل الذي يحازي أو يحاذى به رسول صلى الله عليه وسلم. الشجاع منهم اللي كان يعمليه؟ اللي يجي جنبه. إنما كلهم فين؟ خلف النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك من الموقف العجيب موقف ثبات أبي سفيان بن الحرب أبي سفيان بن الحارث ثباته انت متخيل يعني يقود بغلة النبي صلى الله عليه وسلم وينزل بها إلى أرض المعركة يبقى مين اللي في الأول هو ومع ذلك ثابت ثابت في هذه المعركة وأيضا ثبت معه العباس رضي الله عنه وأرضاه شوف ومع ذلك ومع هذه المعركة والشدة انظر إلى أوامر النبي صلى الله عليه وسلم الأوامر الصارمة حال المعركة في حديث آن صلى الله عليه عنه أرضاه الذي رواه البزار ورجاله رجال الثقات أو رجاله ثقات يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين لما اشتدت المعركة قال جزوهم جزا وأومأ بيده إلى الحلق جزوهم جزا يعني ايه؟ على طول ما, ما خلاص فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب مفيش ما... ما فيش أتحلل كده ليه لأن هذا يلقي الرعب في قلوب مين؟ في قلوب الكافرين ويعطي السكينة والطمأنين لمين؟ للمؤمنين فقال النبي صلى الله عليه وسلم جزوهم جزة بل استخدم النبي صلى الله عليه وسلم أسلوبا طربويا ليس له نظير يدرس ولا أحد يستطيع أن يطبقه كما طبقه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنا صلى الله عنه وسلم وأرضاه قالا رسول الله يومئذ يعني يوم حني من قتل كافرا فله سلبه فقتل أبو طلحة يومئذ عشرين رجلا وأخذ أسلابه يبقى عمل مكفأ على طول جيزة فورية من قتل قتيلا فله سلبه لأنه طبعا تعرفين أن الغنائم المفروضة الغنائم كلها تتجمع وكذلك تتأسم على الصعابة لا جيزة فورية من قتل قتيلا فله إيه فله سلبه أما أبو قتادة رضي الله عنه وارضاه يقول خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين فلما التقينا كانت للمسلمين جولة قال فرأيت رجلا من المسلمين رجلا من المشركين قد على رجل رجلا من المسلمين يبقى المشرك فوق مين فوق المسلم حين يقول فاستضرت إليه حتى أتيته من ورائه فضربته على حبل عاتقه على فين؟ على رقابته شوف بقى العجب ده مش مشرف ده كان حاجة يعني ده كان مثلا ضرفيل ولا حاجة ده كان حاجة ضربوا بالسيف على رقابته المفروض إيه لا يحصل؟ حيموت شوف أبو قتادة يقول لك إيه؟ فأقبل علي فضمني ضمة حتى وجدت منها ريح الموت ده معناه أنه كان إيه؟ ها؟ ده كان إيه؟ كانش فارس ده؟ تنين ده ولا إيه؟ ها؟ يقول فضربني ضرب فضربته ضربة على حبل رقبته فالضيار له كده زي ما يكون ضربوا على ولا أفاية ها يقول فأقبل علي فضمني ضمه وجدت منها ريح الموت يقول ثم أدركه الموت روحوا ايه؟ فأرسلني فلحقت عمر بن الخطار فقال ما للناس قلت أمر الله إيه اللي بيحصل ده قال له أمر الله ها اسمع ثم إن الناس رجعوا وجلس النبي صلى الله عليه وسلم فقال من قتل قتيلا له عليه بينه فله سلبه الهتاني يقول فقلت يا رسول الله من يشهد لي أنا قتلت واحد بس من اللي يشهد لي ما كانش فيه إلا مين ومين المسلم اللي كان تحتيه أه؟ والمشرك وهو هو طبعا لما ضرب المشرك على رقابته المسلم ايه بعت شويه فهو بعد ما أتلو بس ما أخذش سالبه لأن كان ما كانش يعرف الإيه كانش يعرف الحكم فقال من يشهد لي ثم جلست يقول فق قال فقلت من يشهد لي ثم جلست في الثالثة فقلت من يشهد لي فقال الرسول صلى الله عليه ما لك يا أبا قتادة فيك إيه يقول فقصصت عليه القصة فقال رجل من القوم صدق يا رسول الله سلب ذلك القتيل عندي الرجل بقى اللي هو أنقذه آه، اللي هو انقازه من الموت، قال له إيه؟ سلب هذا القتيل عندي. يقول، فقام أبو بكر رضي الله عنه أرضاه. شوف الكلام الجميل الصحابي يقول إنه لا الله، لا الله، سألنا وقفوا له كده. لا الله، إذا لا يعمل إلى أسد من أسد الله يقاتل عن الله ورسوله فيعطيك سلبه. فقال صلى الله عليه وسلم صدق فأعطه إياه. يعني أبو بكر يقول له لا الله يعني لا والله لا يكون يعني هو أسد من أسود الله يقاتل ويقتل مجرم من المجرمين صنضيد من صنادين الكفر وانت تيجي تأخذ سلبه كده لا الله لا يكون ها فقال صلى الله عليه وسلم صدق فأعطاه إيه فأعطاه سلبه يقول فقال صلى الله عليه وسلم صدق فأعطاه فأعطاني إياه فبعت الدرع فابتعت به مخرفا في بني سلمة فإنه لأول مال تأثلته في الإسلام ده أول مال دخل لمين لأ أبو رضي الله عنه وارضاه طبعا أبو بكر في رواية تانية أبو بكر قال كلمة جميلة قال كلا لا يعطيه ضبع من قريش ويدع أسد من أسود الله يعني أنت ايه؟ اللي هو اللي, اللي هو الصحابي آه اللي هو أنقذه أبو قتادة لا يعطيه ضبع من ضباع قريش فسمى ده ايه؟ ضبع سمة تاني أسد، إن وفع أنقذه، لا الله لا يعطيه طبعاً ويترك إيه؟ أسداً، طيب شوف بقى من الأمور العجيبة إن الصحابة بهذا الكم وبهذا الكيف تجد إن النساء حتى النساء يقومن بدور لا يقل في الأهمية عن دور الرجال، في حديث أنا صلى الله عنه وأرضاه الذي رومه إمام مسلم قال إن أم سليم اتخذت خنجرا يوم حنين خدت إيه خنجر كذا فكان معها فرأها أبو طلحة لو أزوجها فقال يا رسول الله هذه أم سليم معها خنجر دمعها إيه خنجر فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم ما هذا الخنجر قالت اتخذته يا رسول الله إن دنا مني أحدا من المشركين بقرت به بطنه فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يضحك قالت يا رسول الله أقتل من بعدنا الطلقاء إن هزموا بك فقال صلى الله عليه وسلم وده الكلام بقى جميل في أدب وروعه قال صلى الله عليه وسلم يا أم سليم إن الله قد كفى وأحسن إن الله قد كفى وأحسن طبعا بدأ يحصل نوع من طبعا أنا قطلت عليكم هنوقف عند هنا وهنتكلم إن شاء الله عن اعتصام بعض الفارين من النبي صلى الله عليه وسلم من هذه المعركة بمكان يسمى أوطاس وملاحقة المسلمين لهم ونكمل إن شاء الله تبارك وتعالى السبت القادم الدروس والعذات والعبر من هذه الغزوة المباركة أسأل الله تبارك وتعالى يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا متقبلا هو ولي ذلك والقادر عليه الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته